ثم سيتاكد لهم ذلك الم نجعل الارض مهادا ألم نصير الارض ممهده لهم صالحه لاستقرارهم عليها والجبال اوتادا وجعلنا الجبال عليها بمنزله اوتاد تمنعها من الاضطراب وخلقناكم ازواجا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 وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع وجعلنا سراجا وهاجا وصيرنا الشمس مصباحا شديدا لاتقاذ والإنارة وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تنطر ماءا كثيرا لانصباب لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات وجنات الفافا ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان اشجارها ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم فقال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 وفتحت السماء فَكَانَتْ أبوابا وفتحت السماء فَصَارَ لها فروج مثل الْأَبْوَابِ المفتحة وسيرت الجبال فكانت ثرابا وجعلت الجبال تسير حتى تَتَحَوَّلَ باء منثورا فتصير مثل السحاب إن إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت راصدة مرتقبة للطاغين مآبا للظالمين مرجعا يرجعون إليه لابثين فيها احقابا ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية لها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 جزاء وفاقا جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال انهم كانوا لا يرجون حسابا انهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبه الله اياهم في الاخره لانهم لا يؤمنون بالبعث فلو كانوا يخافون البعث لامنوا بالله وعملوا صالحا وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا وكذبوا بِآيَاتِنَا المنزلة على رسولنا تكذيبا وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ كتابا وكل شيء من أَعْمَالِهِمْ ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أَعْمَالِهِمْ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 مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة حدائق وأعنابا بساتين واعنابا وكواعب أترابا وناهدات مستويات السن وكأسا دهاقا وكأس خمر ملأة